ونترككم مع هذه القصيدة وهي من كلمات شاعر العرب الشاعر سلطان الهاجري يا بو الهيميد لا والله ما علي باش يا بو الهيميد لا والله ما علي باش ولي على الفال بخبرك عنها أطلق بها ناظري بخر ونوما وشوش والمال عمامة من جهنها سمعت رفقين مع النزه على ساس دنتين ما تنضمن لكن ضمنها كلمة حزم الظهر وعصابة الرأس تطلق على واحد يدفع ذمنها وريث لبانها كم انت راهن ولا يوخذ راهنها لصرت بين الرجا والهم والياس وهموم بقع علي تمر وتنهى يطري على خاطري من بدة الناس لو كنت في aymanaha la qult takfa tara alriyaq bas nawwa ala sarjaha wa atlaq ransaha ay sar min nadir wa lal ala alhabbah tahana الحياة سمعتها مع كل عساس ومن اليوم تيجيك العلم منها فعلني شرف وانا شعر وحساس اصخر القافية وضبط لحنها فعلني شرف وانا شعر وحساس اصخر القافية dê <sweak>